وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُوا مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِينَا بِذَاوِي الدِّينِ وَلَهُنَّ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَغُنَّثْتُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِذَا أَوْدَيْتُ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسٌ فَإِنْ كَانُوا قوم ام ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي وصاها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم إلك حدود الله ومن يطيع إلا ورسوله ودخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ الْغِنَا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ